فقُْ تَرَبَاد سِحِ سَابُهُب وَهُم فِي غَفْننت مَغْرِضُ ماَا يَأتيهِم مِن ذِكرِ مَِِّهِم من مُدًاثٍ إِلَّا ْتَمَعُ وَهُم ي لا هي تنقضبهم لا هي تنقضبهم وانصروا نجوى الذين ظلموها هل هذا الا بشر مثلكم افنتم السحر انتم طبصدون قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ لَهَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ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 وَمَا جَعلناهُم جَسَدًا لَا يَأكُْ لونَ الطَّعامَ وَمَا كَُوا خَادِدِين ثَُّ صَادَقناَاهُُوعد ثُمَّ صَدَقناَاهُ مُ وَعْدَ فَأَن جَينهُم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 وَوكَان قَصنا مِ قَرينتٍ كَانَت غَالمًا وَوكَان قَصناَا بِ قَريَنتٍ كََت وَالِمَةَ وَأَن شَأْنَّ قَوْمًا آ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 مَن زَيَّنَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَشِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ أَوَّلُ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُمْ وَلَنَتَّخِذَنَّهُمْ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقُذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُم وَإلُ مِ تَشِفُون وَلَهُ مَن فيِي السَّمواتِ وَالْأَْ وَمَنَّ إِ دَهُ لَا يَستَنك بِغونَ عَنبَادَتِهِ وَلَا يَْتحسون يُسَبِّحونَ الليلَ وَنَّهَا وَدَا يَفتُر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 لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون أن اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي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 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ۖ تَبَارَكَ اسْمُهُ ۖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 ذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَى النَّبِيُّ نَكَثَ أَنَّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَتَقْنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَنَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَوَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمن آياتاتِهَا مرِضُ وَهُوَ الذي خَدَقًَا لَلى وََّهَاَ وَشَّسَ وَن قَنَ كُّ فيِي فَدَنكِ يَصْبَحُ وَماَا جَ المادِ بَشَر قَللِكَ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 وَإلَ إن تُ جَ وَإِنَا رَآنكََّينَ كَخَر يَتَّخذُونكَ إَِّا هُزوًا أَهذًا الذيكُر آادِهَا تَنْكُ وَهُم مِذِنْكرِ الرحمَ لِ كَاشِرون خُلِقَ إِ سَانُوا مِن عجل تَعْرُجُونَ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُونَ لَأَخْرَجُوا لَهُ مَا فِي صُدُورِهِمْ لَا يَكُفُُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عن حين لَا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كانوا به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 مَن تَعَنَّا هَؤُلَاءِ وَآذَا أَهَمُّوا حَتَّى قَال عَلَيْهِمُ الْعَمَى أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَهْتِمُ أَرْضَنَكُمْ فَهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ولا يسمع الصم الدعاء الا ما غضبن ولا ان مسهم نفحه من عذاب ربك ولا ان مسهم نفحه من عذاب ربك ليقولوا يا ولنا وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفحَةٌ مِّن عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ نَّحْنُ وَلَدَنَا لَيَقُولُنَّ نَحْنُ وَلَدَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَطْعُنُ الْمَوَازِينَ قِسْطًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ ظَلَمُوا نَفْسُهُمْ شَيْئًا وَإِن كَانَ نِفْقًا لَحَبًا تُمّ مِنْ خَرَدٍ لَمَّا أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى لَنَا حَاسِدِينَ وَكَفَى بنا فَلَمْ يَقْدِرَنَّ تَنَامُ مُوسَى وَهَارُونَ الْفُقَرَانَ وَضَيَّاءَ أَمْ وَذِكْرٌ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذكر مبارك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 ان قَال لِأَذِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ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 قَالَ ذَٰلِكَ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِيَ خَطَرَهُ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَمَّ لَهُ أَكِيدَنَا أَخْنَاكُمْ بَعْدَ أَن كُنْتُمْ لُومَدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الْوَادِمِينَ قَالُوا سَبِعْنَا فَكَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمِ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 ثُمَّ نَكِصُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لِقَضَاءِ عِلْمِ تَمَاهَا أُولَٰئِكَ يَضِلُّون قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ <تحكي> أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أُفٍّ لَكُمْ قالوا حَلْقُمصُرُ آالِهَا تَنْكُ إِ كُتُم فَعدِين قُل يَ نَكُ نَضدَم وَسَلانَ عَ إِِ الرَهِ وَأَرَادُ بِهِ كَييدَه فَجَعَناهُ أَفسَرين وَنَدَيْنَا هَؤُلَاءَ لُوطًا إِنَّ الْأَرْضَ لَظَّتِ الَّتِي ارْتَقْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ قَوْمًا يَعْقُبُنَا فِيهِ وَكُلًا جَعَلْنَا صالحين.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 ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قرم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 وداود وسليمان إن يحكمان في الحرط إن نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما فَصْنَعْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالُ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ وَالْقِرْدَوْنَ كُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنعَةَ الرُّسُلِ لَنكُم لِتُحْصِنَنَّكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ وَلَيَسُونَنَّ الْمَنَايِحَ عَاصِفًا تَنْجَرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَأْنٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَعُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَا وكنا لهم حافظين وأيوب إن نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أَسْتَنْ جَدَناَا لَهُ فَكَنْ شَفْنَا مَا بِهُ بِظُِّهُ وَآتَنَاهُ أَللًا وَآتَنَاهُ أَهلَهُ, أهله وَمِثْلَهُ عَهُم رَحْمَةَ مِن إِنِن وَلِْكْ رَالِعَابِدينين فِي رَحْمَةُناَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِدْرِيسُ وَذَا الْكِفِّ كُنْ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وذنون إذ نهب مغاضلا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فنادى في العلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من فاستجرنا له ونجيناه من الغم وكذلك منجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فَاسْتَجَابَ لَنَا لَهُ وَهَدَنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحَ لَهُ زَوْجًا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ والَّنت أَحْصنَنتْ صَرْجَهَا فَنَ صَفْناَا فيِيهَا ي وَوحِنَا وَجَعلناهَا فَنَ صَفناَا انها له امتكم امته واحدا تمن وانا ربكم فاعبدون وتقطع امرهم بينهم كل الينا راجعون فَمَ يَععملل مِنَْفَالِحَاتِ وَهُو مُؤمنِن فَلَ كُرانَ لِسَع فَل كُفرانَ لِسَعهِ وَإَِّ لَهُ كَاتِبُون وَحَرَامُ عَلَى قَِيَةٍ أَهكنهَا أَنَّهُم لا يَجِون ت إِ فوتِ حَ جج وَمَجوج وَهُم مِن كُ حَدَبسِدُون وَقْ تَربًا وَعدُ الحَّ وَقْ تَبَوعدُ فإِلَٰهِيَ الشَّيْخِ صَطٌّ الْأَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمْ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَا أُولَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فيها لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ان الذين سبق قد لهم من الحسنات لكانها مبعدون لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ إِنْ كَانَتْ هَذَا يَوْمَكُمْ, هذا يومكم هذا يومكم وتتلقى الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقى قَوْمَهُمُ الْمَلَائِكَتُهَا هَذَا يَوْمُكُمْ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ يَوْمَ نُصِبَ السَّمَاءَ كَنَصْبِ السِّجِلِّ للكتب كَمَا بَدأْنَا أَوَّلًا خَلْقًا نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا عَائِدِينَ وَلَوْ قَدْ كُنْتَ دِينًا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنْتَ وَلَمْ قَدْكْ تَن فيِي السَّبورِ مِن بَع مِكِر أنا أَض يَرفُهَا عِبَ لَ الشَّادِحُ إِ فيِيهَا لَذَلَا وَِّقَمْ مِن عَدِ وَمَا أَسَلناكَ إِا رَحمَةً للِعَمِين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 فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الدهر من القول ويعلم مَا ما وَإِنْ أَدِريل عََّهُ فِي نَنتُكُم وَم تَعُ إلَ حين قالَالَ رَبِّْحكُمْ بِ حَّ وَرَبُّ نَرحمَانُمُسْتَعاُ عَد مَا تَشِفُون